بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون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 فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَكُلَّ حَاشٍ لِّلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذٰلِكُنَ الَّذِي لُمْتَنَنِي فِيهِ وَلَقَدْ عَوَّدْتُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ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 أراني أعصر خمراء، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا، تأكل الطير منه نبّنا بتأويله إن نراك من المحسنين.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 نزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر الله تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه نادي مبين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 يا أيها الملأ أفتوني في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا الضراذ أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين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 ياكلهن سبع نجاف وسبع سبلات خضرو وأخرى بسات لعلني أرجع لعلني أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين ذاب فما حصتتم فذروه في سبله إلا قليلا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 اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجذريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلم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 توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الله نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين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 وما أرسل من قبلك إلا رجال نوح إليهم من أهل القرى، أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ التَّقُوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ